ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا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 وَإِذْ عَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوِيْلَ الْكَهْفِ يَأْنِ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زَارُواكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيقَاظًا وَهُم نُقُودٌ وَنَقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا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 ولا يشرك في حكمه احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 استبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَةً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ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 فارتدا على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 بل حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا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 قد بلغت من لدني عذرا 116. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا